Ve anıxtırtıktır, bize dinlelim. Yüpa, İnneni, Ana Allah, La ilahe illa Ana, الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فسردا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصا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 فاغم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه قوى قال رب شرح لي